ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرض عين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 கூலி தூர ஆவுன குரூ ஆயு لا اؤن اتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّي فَأَبْدَتْ صُورَةً بِعَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمُ الرَّاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُنُونَهُ لَكُمْ அஹு நூலுமூனி உம் கை தாயு நூலி தன்னிஹ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ